أن تقدم لكم شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم لفضيلة الشيخ عبد الله بن عمر الدميجي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع والآن مع الدرس الخامس والعشرين <تصفيق> الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى <تصفيق> صلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل رسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة فلا يزال الحديث مستمرا في الكلام عن معتقد أهل السنة والجماعة وهو الركب الأخير عسكر القرآن الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وقد بدأ بعد أن ذكر العبادة وظهومها وشروطها وركانها بدأ بذكر بعض صفات المولى سبحانه وتعالى التي يثبتها أهل السنة والجماعة وكان آخر حديث عن اسمي الحي القيوم وما ذكر فيهما من خصائص وما رجحه المصنف رحمه الله تعالى من الميل إلى رجحان أنهما الإسم الأعظم الذي جاء ذكره في بعض الأحاديث وحديث هذه الليلة استكمال لبعض الصفات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيقول. أو تبدأ من أول فصل قصير من أول فصل من أول فصل،, من أول فصل وله الحياة كمالها فلي أجلها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وله الحياة كمالها فلي ذا ما للممات عليه من سلطان وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام لديه من غشيان وكذاك أنصاف الكمال جميعها تبتت له ومدارها الوصفان فمصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الوصفان ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية كرسي وذي عمران اسم الإله الأعظم اشتملا على اسم الحي والقيوم مقترنان فالكل مرجعها إلى الاسمين يدري ذاك بصر بهذا الشان وله الإرادة والكراهه والرضا وله المحبة وهو ذو الإحسان وله الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شان أيكون إنسان سميعا مبصرا أيكون قد أعطلك مال وما له ذاك الكمال أذاك ذو إمكان أ يكون إنسان سميع مبصر متكلما بمشيئة وبيان حسن تبارك الله فيك أيها الأحبة تقدم الكلام على اسمي الحي القيوم وما يشتق لله سبحانه وتعالى من هذين الاسمين من الصفات، وهي الحياة والقيومية. وذكرنا أيضا فيما تقدم أن الأسماء يشتق لله سبحانه وتعالى منها صفات، ولا عكس، ولا عكس. فالصفات لا يشتق لله سبحانه وتعالى منها أسماء. الأسماء إنما تشتق من الصفات. فذكر اسم الحي القيوم لله سبحانه وتعالى. وما يشتق لله سبحانه وتعالى من صفة الحياة وصفة القيومية القيومية الدالة على الغنى المطلق فهو القائم بنفسه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى غيره والدالة على افتقار جميع المخلوقات له سبحانه وتعالى فهو القائم على كل نفس بما تحتاجه وما يقيم شأنها ثم بدأ في الحديث عن بعض الصفات فبدأ بالإرادة والكراهة والرضا والمحبة والإحسان فيقول و... يقول رحمه الله تعالى وله الإرادة والكراهة والرضا وله المحبة وهو ذو الإحسان وهو ذو الإحسان هذا شروع في ذكر بعض الصفات التي الثابتة لله سبحانه وتعالى والتي دلت عليها النصوص المتضافرة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وله الإرادة إرادة الله سبحانه وتعالى بنوعيها الإرادة الدينية الشرعية والإرادة الكونية القدرية فهي ثابتة لله عز وجل الأولى مستلزمة للمحبة والرضا وهي قارنة لها والثانية مستلزمة للوجود والوقوع وهي مرادفة للمشيئة, وهي مرادفة للمشيئة قال الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وغيرها من النصوص والكراهة أيضا هذه من صفات الفعل الاختيارية الثابتة لله سبحانه وتعالى جاءت في النصوص القرآن الكريم وفي الأحاريث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك على سبيل المثال قال الله سبحانه وتعالى ولكن كره الله بعاثهم كرهها كره الله من بعاثهم وقال وقيل اقعدوا مع القاعدين فقوله كره الله من بعاثهم هذا دليل على ثبوت صفة الكراهة لله سبحانه وتعالى أن الله يكره المعاصي ويكره العصاه ويكره الكفار وهذه الصفه من الصفات التي خالف فيها المتكلمون قاطبة من الجهمية والمعتزلة وما تريدية والأشاعرة وايرهم كلهم يؤولون هذه الصفة وتأويلهم لا يخرجها عن أحد أمرين أو لا تخرج تأويلاتهم عن أحد أمرين إما بحالتها وردها إلى الإرادة التي يثبتها الأشاعر وإما بالفعل نفسه إن كانت كراها فالمراد بها العذاب الذي يقع من الله سبحانه وتعالى على من كرهه الله عز وجل يعني عذبه يعني أوقع به العذاب فيقابلها تماما الرضاء فالأشاعر يفسرون الكراهه أو يؤونون الكراهه إلى إرادة الانتقام أو إرادة العذاب والرضاء يفسرونه بإرادة الرحمة أو إرادة التنعيم لأنهم لا يثبتون الرحمة للعز وجل وإنما إرادة الإنعام وكذلك الرحمة يردونها إلى الإرادة ويقولون إرادة الإنعام وهي مرادفة عندهم للرضا أو أما المعتزلة فهم يؤولون الكراهه إلى العذاب الذي يوقعه الله سبحانه وتعالى على من شاء والرضا النعيم الذي يوقعه الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده من أدل ما يرد عليهم هذه الآية التي بين أيدينا في قوله تعالى في سورة الأنفال ولكن كره الله بعثهم فثبتهم كره الله بعثهم فالأشاعر يقولون كره الله بعاثهم يعني أراد تعذيبهم ولا أدري كيف يستقيم هذا المعنى مع سياق هذه الآية وكذلك المعتزلة يقولون كره الله بعثهم بمعنى عذبهم بمعنى عذبهم فأقعدهم عن القتال وعن الخروج مع المقاتلين قال وله الإرادة والكراهة والرضا وله المحبة وهو ذو الإحسان وله المحبة أيضا صفة المحبة وهي من الصفات الفعل الثابتة لله عز وجل قال الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وله المحبة وهو ذو الإحسان أيضا هذه من الصفات التي يؤولها المتكلمون قاطبة، وهو ذو الإحسان كما في قول الله عز وجل وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما احسن الله إليك وقوله عز وجل وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن أحسن بي إذ أخرجني من السجن وغيرها من الآيات فالله سبحانه وتعالى ذو الإحسان على عبده على عباده المؤمنين وغيره، ولكن هنا هذه الصفة كما أسلفنا لا يشتق لله سبحانه وتعالى منها اسم، فليس من أسمائه وهذا جواب لأحد الأسئلة التي وردتني، واسمحوا لي يعني أحياناً الوقت لا يسمح بالإجابة على الأسئلة، لكني أحتفظ بها وأجيب عليها في عند أول فرصة ترد. فكان من الأسئلة التي مرت في الدرس الماضي هل المحسن؟ من أسماء الله سبحانه وتعالى أم لا الصحيح من ذلك وإن كان بعض العلماء تضل عدهم من أسماء الله الحسنى فنحن نعلم يقينا بأن الأسماء توقفية لابد أن تكون وردت بنص من كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة أولا ورودها ثانيا أنها وردت على سبيل التسمية لا على سبيل الصفة أو الإخبار عن الله عز وجل فالإحسان ورد في نصوص كثيرة على سبيل الوصف والإخبار عن الله عز وجل فإن الله محسن سبحانه وتعالى والله ذو إحسان عز وجل ولكن لا يشتق من هذا الخبر ولا يشتق من هذه الصفة أن يكون لله عز وجل اسم المحسن, اسم المحسن. ولذلك الصحيح والله أعلم أن المحسن ليس من أسماء الله الحسن أن المحسن ليس من أسماء الله الحسنة ولم يثبت من حديث فيما أعلم من طريق صحيح في إطلاق لقاء المحسن على الله عز وجل نعم وردت نصوص كثيرة جدا في وصف الله سبحانه وتعالى بالإحسان وفي بيان أنه محسن سبحانه وتعالى ولكن هذا على سبيل الوصف والإخبار لا على سبيل التسمية وباب الأسماء كما تعرفون باب الأسماء أضيق من باب الصفات وباب الصفات أضيق من باب الأخبار فالأخبار أوسع الأخبار ولا يشترط فيها التوقيف فإنما يخبر عن الله بكل ما صح إطلاقه على الله عز وجل سواء ورد ذلك بالنص أو لم يرد سواء ورد ذلك بالنص أو لم يرد فالإخبار عن الله سبحانه وتعالى باب واسع أما الصفات فلا بد أن تكون وردت توقيفية وردت عن الله عز وجل بوصفه بذلك أما الأسماء فهي أخص وهو أن تكون وردت على سبيل الإسم والتسمية لا على سبيل الوصف فقط لأن الصفات لا يشتق لله سبحانه وتعالى منها أسماء كما أسلمنا فيقول هنا رحمه الله تعالى وله الإرادة والكراهه والرضا وله المحبة وهو ذو الإحسان سبحانه وتعالى ثم قال وله الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان بعد أن فصل أجمل المصنف رحمه الله تعالى فقال إن لله الكمال المطلق بشرط الأطلاق ومن جميع الأوجه فالكمال المطلق لله سبحانه وتعالى وهذا الكمال عار وخال من التشبيه والتمثيل بالمخلوق قال وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شاني أيكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال أذاك ذو إمكاني يقول كيف لا يوصف الله سبحانه وتعالى بالكمال المطلق وهو المانح والواهب للكمال النسبي الكمال المحدود للمخلوق هذا كمال نسبي وهو من الله عز وجل فكيف يمكن أن يكون العبد كاملا في بعض جوانبه وعلى قدر طاقته ومستواه كمال نسبي ولا يكون لله سبحانه وتعالى الكمال المطلق. أ يكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال أذاك ذو إمكان هذا ليس بممكن. أ يكون إنسان سميع مبصر متكلم بمشيئة وبيان هل يمكن أن يهب الله سبحانه وتعالى للإنسان السمع والبصر والمشيئة والبيان؟ ولا يتصف بها سبحانه وتعالى وهي كلها لا شك من صفات الكمال وله الحياة وقدرة إنعم إلى آخر هنا في هذه الأبيات الثلاثة أو الأربعة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى قوله وله الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شاني أ يكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال أذاكذ إمكاني أ يكون إنسان سميع مبصر متكلم بمشيئة وبيانه وله الحياة وقدرة وإرادة أيل الإنسان والعلم بالكلي والأعيان والله قد أعطاه ذاك وليس هذا وصفه فعجب من المحتان إلى آخر ما ذكره صنف الحوطة هذا فيه إشارة إلى موضوع مهم من موضوعات العقيدة ألا هو مسألة القياس وما الذي يجوز في حق الله عز وجل وما الذي لا يجوز في باب القياس لله سبحانه وتعالى وهذا مزلق خطير زلت فيه أقدام وانحرفت بسبب قياس كما يسمونه الغائب تعالى الله على الشاهد. والله سبحانه وتعالى وإن كان غائباً عن الأنظار عز وجل إلا أنه لا يوصره بأنه غائب فإن الله شهيد والله رقيب سبحانه وتعالى وإن كنا لا نبصره وإن كان غائباً عن أبصارنا سبحانه وتعالى فموضوع القياس وما يجوز في حق الله عز وجل منه وما لا يجوز موضوع في غاية الأهمية والقياس كما نعرف أيها الأحبة على ثلاثة أنواع وقبل أن نشير إلى أنواعه نذكر معناه اللغة في اللغة القياس هو تقدير الشيء بغيره تقدير الشيء بغيره يعني تقيس هذه المسافة أي تقدرها بالمتر مثلاً أو بالكيلو أو بنحو ذلك من الأمور تقدير الشيء بغيره وهذا يتناول تقدير الشيء المعين بنظيره المعين يعني المحسوس الواضح وتقديره بالأمر الكلي المتناول له لأمثاله بأمر كلي في الذهن فقط لا وجود له في الواقع فإن الكلية هو مثال في الذهن لجزئياته هذا هو القياس في اللغة تقدير الشيء بغيره وهذا يتناول تقدير الشيء المعين ويتناول أيضا تقدير الشيء الذهني الكلي في الذهن بمثاله المحسوس المناطق يطلقون على القياس أو قبل أن نتكلم عن القياس عند المناطق نشير إلى أن القياس على ثلاثة أنواع قياس الشمول ويسمى بالقياس الاقتراني وقياس التمثيل وقياس الأولى وقياس الأولى عند المناطق إذا أطلق القياس فالمراد به القياس الاقتراني وهو ما يسمى بقياس الشمول. قياس الشمول عند الأصوليين إذا أطلق القياس فالمراد به القياس قياس التمثيل قياس التمثيل أما قياس الشمول وهو القياس الاقتراني عند المناطق فمعناه اشتراك الأفراد في الحكم العام وشموله وشموله له اشتراك الأفراد في الحكم العام وشموله له أو بتعبير آخر هو إثبات حكم الكل للجزء إثبات حكم الكل للجزء تذكر مقدمة كلية عامة ويذكر قبلها مقدمة صغرى ونتيجة مقدمة ثالثة تكون نتيجة جزئية منها هذا أقرب تعريف لقياس الشمول يتضح ذلك يعني أو بعبارة أخرى يسمونه انتقال من خاص إلى عام ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص. يظهر هذا بالتمثيل. بالتمثيل. مثال قياس الشمول. ما لو قيل الحديد معدن. الحديد معدن. وهذه مقدمة صغيرة وجزئية جزئية صغرى الحديد معدن. قالوا وكل معدن قابل للتمدد بالحرارة. كل معدن قابل للتمدد بالحرارة. وهذه مقدمة كبرى ويسمى كلية عامة. كل معدن قابل للتمدد بالحرارة. إذن النتيجة الحديد يتمدد بالحرارة. النتيجة الحديد يتمدد بالحرارة. فهو انتقال من جزئي من خاص جزئي وهو الحديد معدن إلى كلي وهو كل معدن قابل للتمدد بالحرارة إلى عودة إلى النتيجة وهي جزئي وهي الحديد يتمدد بالحرارة هذا بالنسبة لقياس الشمول بالنسبة للمناطق في أقرب صوره وإلا في الكلام عليه يطول ولا نحتاج إلى التوضيح أكثر من كذلك قياس الوصوليين أو القياس عند الوصوليين وهو ما يسمى بقياس التمثيل عرفوا الأصليون بماذا؟ عرفوا الأصليون بقولهم استواء الأصل والفرع في الحكم لعلة جامعة بينهما استواء الأصل والفرع في الحكم لعلة جامعة بينهما أو بتعبير آخر انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم آخر معين لاشتراكهما في ذلك المشترك الكلي وهذا يقارب تفسير القياس الشمولي وهناك تلازم بين القياس الشمولي وقياس التمثيل أو بتعبير آخر إثبات حكم النظير لنظيره إثبات حكم النظير لنظيره مثاله حينما يقولون النبيذ مسكر النبيذ مسكر وكل, مسكر وكل مسكر حرام لأنه خمر إذن النتيجة النبيل حرام، فهنا حكم وأصل وفرع وحكم وعلة جامعة فالفرع النبيل والأصل الخمر والعلة الجامعة بينهما الإسكار والحكم التحريم والحكم المأخوذ من هذا هو التحريم هذا بالنسبة لقياس التمثيل القياس الثالث وهو قياس الأولى قياس الأولى أن يكون الحكم المطلوب أولى بالثبوت من الصورة المِذكورة في الدليل أن يكون الحكم المطلوب أولى بالثبوت من الصورة المذكورة في الدليل من الصورة المذكورة في الدليل مثال ذلك تحريم ضرب الوالدين قياسا على تحريم قول القول لهما أف ولا تقل لهما أف فإذا كان لا يجوز أن يقال للوالدين أف أن لا يتأفف في وجههما فمن باب أولى أنه لا يجوز ضربهما وهذا ما يسمى بقياس الأولى ما يسمى بقياس الأولى. بالنسبة لما يتعلق بذات الله عز وجل قياس التمثيل لا يجوز لأنه لا بد من المشترك بين المقيس والمقيس عليه أو العلة الجامعة أو المشترك هنا وليس بين الله وبين خلقه علة جامعة أو مشترك تعالى الله وكذلك القياس المنطقي وهو قياس الشمول لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى البتة وإنما يجوز في حقه سبحانه وتعالى قياس الأولى قياس الأولى فطريقة الأنبياء في الاستدلال وهي الطريقة الواردة في القرآن الكريم الاستدلال على الرب سبحانه وتعالى بآياته وإن استعملوا في ذلك القياس استعملوا قياس الأولى استعملوا قياس الأولى ولم يستعمل قياس الشمول لأنه يقتضي استواء الأفراد استواء أفراد حينما قلنا الحديد معدن وكل معدن يتمدد بالحرارة فهنا استوى, استوى جميع الأفراد وهذه المقدمة الكبرى الكلية أن كل المعادن تتمدد بالحرارة فنتج من ذلك أن الحديد يتمدد بالحرارة للاشتراك في ذلك الكلي. أما بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه فليس هناك كلياً واشتراكاً ألبتاً فلا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى استعمال قياس الشمول وهو القياس المنطقي كما أنه لا يجوز قياس التمثيل المحض فإن الرب سبحانه وتعالى لا مثل له لأن من ضرورات القياس التمثيل هو الاشتراك في العدة الاشتراك في العلم فالرب سبحانه وتعالى لا مثل له ولا يجتمعه هو وغيره تحت كلي تستوي أفراده بل ما ثبت لغيره وهذا المراد بل ما ثبت لغيره من كمال لا نقص فيه فثبوته له بطريق الاولى فثبوته له بطريق الاولى وما تنزه عنه سبحانه وتعالى وما تنزه عنه غيره من النقائص فيتنزه عنه بطريق الأولى يتنزه عنه بطريق الأولى ولا بد حينما نقول ما ثبت من كمال لا بد أن نقيده لا نقص فيه لأن الكمال نسبي وبعض الكمال في حق البعض يكون نقصا في حق الله سبحانه وتعالى ومثال ذلك فالولد والذرية صفة كمال بالنسبة للمخلوق ولكنه صفة نقص بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى ولذلك تنزه عنه سبحانه وتعالى ولذلك قيل كل كمال لا نقص فيه لا نقص فيه أما الولد فهو إن كان صفة كمال إلا أن فيه صفة نقص وهي احتياج ذلك الوالد لهذا الولد وفرحه به ومساعدته له وافتخاره به ومصوته له إلى غير ذلك من الأمور وحمل اسمه من بعده إذا هلك إلى غير ذلك من الأغراض التي تدل على احتياج الوالد للولد أما الله سبحانه وتعالى فله الكمال المطلق فلذلك هذه الصفة وإن كانت كمال بالنسبة المخلوق فإن الله سبحانه وتعالى منزه عنه لأنه كمال نسبي وليس كمالا مطلقا أما الكمال المطلق فهو لله سبحانه وتعالى وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق من باب أولى ينزه عنه سبحانه وتعالى <تصفيق> إذن بناء عليه كل الأقيسة العقلية البرهانية المذكورة في القرآن الكريم هي من باب قياس الأولى كما في قول الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى وهو أهون عليه لأن الإعادة أهون من الابتداء بالنسبة لل فمن قدر على الابتداء فمن باب أولى أن يقدر على الإعادة وهذا من باب قياس الأولى الثابتين والجائز في بالنسبة لله عز وجل. فو هذا موجود في القرآن الكريم في مواضع كثيرة من دلائل الروبوبية والإلهية أَفَمَن يخلق أَفَمَن يَخْلُقُ إيش أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا نعم وإلهيته ووحدانيته سبحانه وتعالى وعلمه وقدرته وإمكان المعاد وغير ذلك من المطالب العالية، كل هذه ثابتة لله سبحانه وتعالى بالأدلة البرهانية العقلية وبقياس الأولى، وبقياس الأولى. وعلى هذا يمكن أن نفهم هذه الأبيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فهذا من باب إثبات صفات الكمال المطلق لله عز وجل، وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن ما لا يليق به سبحانه وتعالى من باب أولى، من باب أولى. فإذا كانت إذا كانت صفة السمع والبصر والإرادة والكلام والمشيئة هذه من صفات الكمال في الإنسان والله الواهب لها سبحانه وتعالى فهي ثابتة لله سبحانه وتعالى من باب أولى من باب أولى نعم قال والله قد أعطاه ذاك وليس هذا وصفه فعجب من البهتاني نعم تفضلين وله الحياة وقدرة وإرادة والعلم بالكل والأعيان والله قد أعطاه ذاك وليس هذا وصفه فاعجب, فاعجب من البهتان والله قد أعطاه ذاك وليس هذا وصفه فاعجب من البهتان بخلاف نوم العبد ثم جماعه والأكل منه وحاجة أبدان إذ تلك منزومات كون العبد محتاجا وتلك لوازم نقصان وكذا لوازم كونه جسدا نعم ولوازم الإحداث والإمكان يتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن أعضائي ذي زثماني أحسنت بارك الله فيك هذه هي أيضا نقطة مهمة جدا متعلقة بمسألة الصفات وما يثبت لله عز وجل وما يتنزه عنه يقول المصنف رحمه الله تعالى بخلاف نوم العبد ثم جماعه والأكل منه وحاجة الأبدان التلك ملزومات كون العبد محتاجا وتلك لوازم النقصان وكذا لوازم كونه جسدا نعم ولوازم الأحداث والإمكانية يتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن أعضاء ذي هذا أيضا هذه منزلة أقدام خطيرة جدا وهي اللوازم التي تثبت لله عز وجل والتي تنفى عنه عز وجل اللوازم لوازم الأسماء ثلاثة أنواع لازم ثابت ثابت للاسم والصفة بصرف, بصرف النظر عن ما أضيفت إليه، ولازم للاسم أو الصفة عند إضافتها للمخلوق، فهذه لازمة للمخلوق والخالق منزه عنها سبحانه وتعالى، ولازم للصفة عند إضافتها للخالق عز وجل، وهذه ثابتة للخالق والعبد. لا يمكن أن يتصف بها بحال. كيف يكون ذلك؟ هناك لوازم ثابتة للاسم أو الصفة بصرف النظر عن من نضيف إليه. فلا تثبت تلك الصفة أو ذلك الاسم إلا وهي مقتضية بذلك اللازم. فهذه ثابتة هذا اللازم ثابتة ثابت للخالق وثابت للمخلوق. وللخالق ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى وللمخلوق ما يليق بضعفه وعجزه مثال ذلك صفة السمع أو اسم السميع لازم هذا الاسم ولازم هذه الصفه هو إدراك المسموعات هو إدراك المسموعات فلا يكون سميعا ولا يكون, ولا يكون ذا سمع إلا إذا كان مدركا للمسموعات، فهذا الإدراك ثابت للخالق سبحانه وتعالى وثابت للمخلوق، وما كان ثابت للخالق فهو لائق بجلاله وعظمته، وما كان ثابت للمخلوق فهو يعني يليق بضعفه وعجزه أما بالنسبة للوازم الثابتة واللازمة، للصفة عند إضافتها للمخلوق فنحو ما ذكره المصنف هنا في أن من لوازم الحياة للمخلوق من لوازم حياة المخلوق الغذاء والنوم والراحة والتنفس وغير ذلك من اللوازم هذه اللوازم ثابتة للصفة عند إضافتها للمخلوق والله سبحانه وتعالى منزه عنها والله سبحانه وتعالى منزه عنها مثال لازم العلم صفة العلم لازمه بالنسبة المخلوق أن يسبقه جهل والله سبحانه وتعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فيسبق العلم الجهل ثم التعلم حتى يكون الإنسان عالماً العلم الذي يليق بضعفه وعجزه ومحدودية فهذا اللازم ثابت للمخلوق والله سبحانه وتعالى منزه عنه واللازم الثابت للخالق سبحانه وتعالى والذي لا يمكن أن يتصف به المخلوق مثل لازم العلم هو إدراك جميع المعلومات وهذا لا يكون إلا لله عز وجل ومثل العلم الذي لا يسبقه جهل وهذا لازم لعلم الخالق سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يتصف به المخلوق بأي حال من الأحوال والسمع إدراك جميع المسموعات وهذا لازم للصفة عند إضافتها للخالق سبحانه وتعالى ولكنه لا يمكن أن يتصف به المخلوق بأي حال من الأحوال سبب ضلال من ضل من المتكلمين في تأويل الصفات هو أنهم خلطوا هذه اللوازن وجعلوا اللازمة, اللازمة الثابتة للمخلوق لازم للخالق سبحانه وتعالى وهذا رأس الضلال وهذا رأس الانحراف لأنهم بنوا على المسألة التي ذكرناها قبل قليل وهو قياس الغائب على الشاهد فمثلاً نفو صفة النزول لله لله عز وجل لماذا؟ قالوا لأنه يلزم من نزول الرب سبحانه وتعالى أن يخلو منه العرش والجواب عليهم هذا اللازم الذي ظننتم أنه من لوازم إثبات صفة النزول هل هو لازم للصفة بإطلاق؟ أو لازم لصفة نزول المخلوق؟ فإذا نزل الإنسان من السق إلى الدور الذي يليه يلزم من ذلك أن يخلو منه السقف وإلا لازم لصفة الخالق سبحانه وتعالى لا شك أن هذا لازم لصفة المخلوق فلذلك قاسوا الخالق بالمخلوق تعالى الله عن ذلك علوم كبير وعليه فقد أولوا هذا الحديث ونفوا ردوا هذا الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلله سبحانه وتعالى نزول يليق بجلاله وعظمته كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يلزم هذا النزول اللوازم اللازمة لنزول المخلوقين كخلو العرش أو الانتقال أو غير ذلك من اللوازم التي هي لازمة لنزول المخلوق وإنما هو نزول يليق بجلال الله عز وجل وعظمته ولا يلزمه أي لازم اللوازم نزول المخلوقات مثال ذلك نفي الاستواء الرحمن سبحانه وتعالى العرش كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه في سبع آيات أول هذه الصفة ونفى الاستفاء الاستواء الحقيقي لله عز وجل لماذا قالوا لأنه يلزم من إثبات الاستواء احتياج الخالق للعرش للاستواء عليه تعالى الله عن ذلك علوا كبير هذا الاحتياج هل هو لازم للصفة؟ هل هو لازم للصفة عند إضافتها إلى الخالق؟ لا، إنما هو لازم للصفة عند إضافتها للمخلوق. فقاس الخالق سبحانه وتعالى على المخلوق فنفوا هذه الصفة. فنفوا هذه الصفة. فهنا التقسيم تقسيم هذه اللوازم على هذا على هذه الصورة يبطل جميع الشبه التي يثيرها المتكلمون. والتي يبنون عليها نفي الصفات الله سبحانه وتعالى وبذلك تزول هذه الإشكالات تزول هذه الإشكالات العظيمة يعني مثلا الذين يؤولون صفة السمع ولا يثبتونها لله عز وجل يقولون إنه يلزم من إثبات هذه الصفة أن يكون لله جارحة أن يكون لله أذن من أجل أن يسمع بها نقول هذا اللازم لازم لمن؟ لازم لكل سامع أو لازم لسمع المخلوق لا شك أن هذا اللازم لازم لسمع المخلوق وهذا ثابت للمخلوق أما الخالق سبحانه وتعالى فهذا ليس بلازم له وهو منزه عنه سبحانه وتعالى وكذلك الكلام حينما نفوا أن يكون بحرف وصوت قالوا يلزم من ذلك أن يكون هناك لهاه ولسان وحنجره ونفس وإلى آخره تعالى الله هذه اللوازم هي لوازم المخلوق فهم يقيسون الخالق تعالى الله على هذا المخلوق ثم بعد ذلك ينفون هذه الصفة بناء على هذه اللوازم الباطلة التي لا تلزم هذه الصفات والحقيقة هذا التفصيل وهذا البيان يزيل كثيرا من الإشكالات التي يثيرها هؤلاء ويزيل الشبهة التي بنوا عليها نفي هذه الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى وأذكر لا أدري هل ذكرناه هنا أو في غير هذا المكان وإن كانت تكررت مني لكن لا مانع منها لأنها تقرب الصورة وهي فيها لطافة وفيها يعني تقريب للمسألة يقال على سبيل الطرفة أن رجلا كان أعمى لا يبصر شيئا ثم فتح الله ورد عليه بصره لحظة من الزمن ثم ذهب عنه بصر وكان في هذه الفترة لم يرى من الوجود إلا رأس ديك إلا رأس ديك فلم يرى من الوجود إلا رأس هذا الديك الذي رآه لحظة ثم ذهب بصره فكان كلما أخبر عن شيء قال كيف هو من رأس الديك لأنه لا يعرف في الوجود ولا ولم يرى في الوجود إلا رأس الديك فإذا أخبر عن الجمل قال كيف هو من رأس الديك وإذا أخبر عن الجبل قال كيف هو من رأس الديك لأنه لم يرى في الوجود إلا رأس الديك هذا المثل الطريف ينطبق تماماً على المتكلمين فإنهم لم يعرفوا في هذا الوجود إلا المخلوق فهم يقيسون الخالق تعالى الله الخالق سبحانه وتعالى يقيسونه على هذا المخلوق فكل اللوازم التي يرون أنها ثابتة للمخلوق يجعلونها لازمة للخالق سبحانه وتعالى في علوه عز وجل وفي استوائه وفي نزوله وفي جميع صفاته سبحانه وتعالى وهذا لأن عقولهم محجورة ومحدودة كعقل هذا المسكين الذي لم يرى من الوجود إلا رأس هذا الديك. فهم لم يروا في الوجود إلا هذا المخلوق فهم يقيسون كل شيء على هذا المخلوق فهنا المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى صفة قياس الأولى بالنسبة لله سبحانه وتعالى فيقول وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شاني ثم يتساءل ويقول يكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال؟ يمكن أن يعطي أن يهب الكمال لغيره ولا يتصل به؟ تعال الله، تعال الله. أذاك ذو إمكان؟ يكون إنسان سميع مبصر متكلم بمشيئة وبيان، وله الحياة وقدرة وإرادة، وله هنا ضمير راجع للعيش. راجع للإنسان، راجع للإنسان، وله الحياة وقدرة وإرادة والعلم بالكلي والأعيان. والله قد أعطاه ذاك وليس هذا وصره يعني كون الله سبحانه وتعالى يعطي المخلوق هذه الأوصار صفات الكمال ولا يتصف بها سبحانه وتعالى هذا يعني أمر عجب لا يليق بالله عز وجل ثم قال بخلاف نوم العبد هذا قلنا منه من لوازم إيش؟ من لوازم ماذا؟ الصفة عند إضافتها للعبد فلا يكون حيا إلا إذا كان محتاجاً إلى النوم والأكل والشرب والراحة بخلاف نوم العبد ثم جماعه والأكل منه وحاجة الأبدان هذه لوازم ثابتة للصفة عند إضافتها للمخلوق والله سبحانه وتعالى منزل عنها إذ تلك, إذ تلك ملزومات كون العبد محتاجاً وتلك لوازم النقصان وكذا لوازم كونه جسداً نعم ولوازم الإحداث والإمكان حينما يقولون لو أثبتنا لله سبحانه وتعالى الصفات الذاتية أن لله وجها ولله يدا ولله عينا وغيرها من صفات الصفات الذاتية لله عز وجل قالوا إن هذه تستلزم التجسيم تستلزم التجسيم نعم هذه من لوازم الصفة عند إضافتها للمخلوق لكن عند إضافتها للخالق فلا تلزم لا تلزم هذه اللوازم ألبتها وكذا لوازم كونه جسداً نعم ولوازم الإحداث والإمكان يتقدس الرحمن سبحانه وتعالى يتقدس الرحمن جل جلاله عنها عن هذه اللوازم اللازمها لإيش للمخلوق يتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن أعضاء ذي جثماني نعم والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموع بالآذان صدقا وعدلا أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بنا نقصان ورسوله قد عاد بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان أي عاد بالمخلوق حاشاه من ال إشراك وهو معلم الإيمان بل عاذ بالكلمات وهي صفاته سبحانه سبحانه سبحانه ليست من الأكوان أحسن. هنا مصنف رحمه الله تعالى انتقل إلى الكلام على إثبات صفة الكلام لله عز وجل فيقول رحمه الله تعالى والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموع بالآذان كلامه عز وجل صدقا وعدلا أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان هذا شروع من المصنف في إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأن كلام الله متعلق بمشيئته ولذلك قال لم يزل متكلما وكلامه مسموع كلام الله عز وجل مسموع بالآذان من صفات هذا الكلام أن كلام الله عز وجل كلام الله صدق وعدل صدق في أخباره وعدل في أحكامه سبحانه وتعالى كما قال عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته صدقا في أخباره سبحانه وتعالى وعدلا في أحكامه عز وجل لا مبدلا لكلماته صدقا وعدلا أحكمة كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان وهذا أيضا إشارة إلى أن كلاما الكلام في لغة العرب ينقسم إلى قسمين إلى خبر وإلى طلب والخبر هو ما كان يحتمل الصدق والكذب لذاته ما كان يحتمل الصدق والكذب لذاته وقوله لذاته تحرزا من يعني بالنسبة لما كان من كلام الله عز وجل فإن هذا فإن كلام الله صدق لا شك في ذلك يستوي فيه الخبر والطلب وال, وال, وال والانشاء <تصفيق> الثاني الانشاء وهو الطلب كطلب فعل أو طلب ترك وهذا لا يحتمل الصدق والكذب لذاته لأنه ليس له مدلول خارجي يطابقه أو لا يطابقه فهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى عن كلام الله وكلامه المسموع بالآذان صدقا وعدلا أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قد عاد بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عاد بكلمات الله التامات وهذا فيه إشارة إلى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعوذ حسنا وحسينا يقول أعيدهما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لام ومن كل عين لامة والحديث في الصحيح في البخاري رواه البخاري يقول نعيم بن حماد وهو شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهو من علمة السنة يقول لا يستعاد بالمخلوق ولا بكلام العباد والجن والإنس والملائكة وهذا يدل على أن كلام الله ليس بمخلوق يعني لو كان كلام الله مخلوقا لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيد بمخلوق أن يستعيد بمخلوق ولذلك قال البخاري رحمه الله تعالى عقب كلام نعيم بن حماد وفي هذا دليل على أن كلام الله غير مخلوق. في هذا دليل على أن كلام الله غير مخلوق وأن سواه خلق وأن سواه خلق أي مخلوق. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد ويعيد بكلمات الله التامة دل على أن كلام الله ليس بمخلوق لأنه لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يعود بمخلوق البتر، وإنما يعود ويستعيد بالله وبآياته وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وبكلماته. ولذلك قال الش قال المصلى رحمه الله تعالى أفعاد بالمخلوق كون النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه يا قد عاد بالكلمات، فيقول أفعاد بالمخلوق حاشاه من الإشراك. لأن الاستعادة بالمخلوق شرك حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان صلى الله عليه وسلم بل عاذ بالكلمات وهي صفاته بل عاذ بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان أي ليست من هذه المخلوقات إنما هي صفات الله سبحانه وتعالى فكلامه هو صفته عز وجل منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى الذي منه القرآن الكريم <تصفيق> ولذلك جاء عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان في جنازة فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال اللهم رب القرآن اغفر له اللهم رب القرآن اغفر له فقام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ودع الرجل فقال مه القرآن منه قال ما يعني أنكر عليه هذه الكلمة القرآن منه سبحانه وتعالى وفي رواية عنه قال القرآن كلام الله ليس بمربوب منه خرج وإليه يعود القرآن كلام الله ليس بمربوب فلذلك لا يجوز هذه الكلمة لا تجوز هذه الكلمة رب القرآن لأنه ليس بمربوب والمربوب هو المخلوق فالقرآن كلام الله عز وجل الذي هو صفته منه خرج وإليه يعود قال بل الكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان هو قول ربي كله لا بعضه لفظاً ومعناً ما هما خلقان تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بنا روغان لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان فالصوت للقار ولكن الكلام رب العرش بالإحسان هذا إذا ما كان ثم وساطة ك... كقراءة المخلوق للقرآن فإذا انتفت تلك الوساطة مثلما قد كلم المولود من عمران فهناك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع فافهم هذه مقالة أحمد ومحمد وخصومهم من بعد طائفتان من بعده من بعده هذه مقالة أحمد ومحمد وخصومهم من بعدهم طا بعده طائ. وخصومهم من بعد طائفة هنا بعد أن أشار المصطفى صلى الله تعالى وسلم بإجازة كلام الله عز وجل على سبيل العموم خص من هذا الكلام القرآن الكريم قال وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيانه فالقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى المسموع منه عز وجل قال هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقاني تنزل ربي العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا رواغاني هنا المصنف رحمه الله تعالى يعني بدأ بالكلام أو بالإشارة إلى اختلاف الناس في القرآن الكريم واختلافهم في القرآن مبني على اختلافهم في كلام الله عز وجل وإن كان المصنف كما سيأتي قد خص لهذا الكلام تفصيلا أكثر وهو الفصل التالي لهذا الفصل فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن وهو التقسيم التام بالنسبة لاختلاف الناس في كلام الله عز وجل إلا أنه أشار هنا إلى كلام الكلابية والأشعرية في كلام الله عز وجل ف الكلابية وهم أساتذة الأشعرية يقسمون كلام الله عز وجل ويقسمون القرآن إلى قسمين ألفاظ ومعاني ألفاظ ومعاني ويقولون إن الكلام حقيقة في المعنى مجاز في اللفظ حقيقة في المعنى مجاز في اللف هذا قول الأشعرية وهو عكس قول المعتزلة الذين يقولون بأن القرآن مجاز في المعاني حقيقة في الألفاظ فعكسوا قولهم الأشعرية وقالوا لا بالعكس هو حقيقة في المعنى مجاز في اللطن ثم جاء من الأشعرية من المتأخرين أبو المعالي الجويني وقال إن القرآن والكلام حقيقة في اللفظ وفي المعنى على سبيل التفرد، فهو حقيقة في اللفظ وهو حقيقة في المعنى. والصحيح الذي عليه كل عقلاء مهذّبين وجماعة وغيرهم في أن القرآن والكلام على سبيل العموم هو حقيقة في اللفظ والمعنى مجتمعين حقيقة في اللفظ والمعنى. مجتمعي. أما اللفظ فهو جزء معناه وكذلك المعنى هو جزء معناه وهو حقيقة في كليهما والفرق بين كلام أب المعاذج الجويني وكلام السنة في هذه المسألة أن الجويني جعله حقيقة في اللفظ على سبيل التفرد وفي المعنى على سبيل التفرد أما أهل السنة فيقول لا هو حقيقة في اللفظ والمعنى مجتمعي وذلك نحو كلمة الإنسان. فالإنسان لا يطلق على الإنسان إذا إلا ما كان مجتملا على الروح والجسد فلا يطلق على الجثث الهامدة التي لا روح فيها إنسان كما لا يطلق على الروح المفارقة للجسد إنسان وإنما يطلق الإنسان على ما كان روحا وجسدا فهذا هو الإنسان فكذلك الكلام لا يطلق على المعنى بمفرده ولا يطلق على اللفظ بمفرده إلا بوجود قرينة تدل على ذلك أما عند الإطلاق فإن الكلام لا يكون حقيقة إلا ما كان مجتمع فيه اللفظ والمعنى مجتمعين فهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنا ما هما خلقاني هذا رد على الذين فصلوا بين اللفظ والمعنى وهم الأشعريين فقالوا إن كلام الله هو المعنى النفسي القائم بذات الله عز وجل الذي لا يعني لا يسمع من الله عز وجل أما الألفاظ فهذه مخلوقة فصلوا بين اللفظ والمعنى فقالوا المعنى قديم متعلق بذات الرب سبحانه وتعالى أما الألفاظ فهي مخلوقة الألفاظ فهي مخلوقة <تصفيق> جعلهم يقولون هذه المقولة بناء على مذهبهم الفاسد في نفي قيام صفات الفعل الاختيارية بالله عز وجل وهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى فقد نفوا هذه وبنوا عليها بناء عليها نفوا إثبات صفة الكلام بشقيه الألفاظ والمعاني عن الله عز وجل أثبتوا المعاني وجعلوها صفة قديمة متعلق بذات الرب عز وجل أما الألفاظ فجعلوها مخلوقة حادثة بعد أن لم تكن وهي ليست كلام الله عز وجل على الحق يقول هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنا ماهما خلقاني تنزيل, تنزيل ربي العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا رواغاني المصنف رحمه الله تعالى كما تلاحظون هنا يرد عليهم ويقول إن كلام الله سبحانه وتعالى هو الألفاظ والمعاني وكلها كلام الله عز وجل المنزل منه عز وجل الغير مخلوق منزل من الله غير مخلوق تنزيل من الله سبحانه وتعالى لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان استثنى من ذلك أن أصوات العباد وقراءتهم بالقرآن الكريم وأفعالهم هذه كالمداد الذي يكتب فيه القرآن والرق الذي هو الجلد الذي يكتب عليه القرآن هذه مخلوقة لا نزاع في ذلك البتة قال فالصوت للقاري ولكن الكلام كلام رب العرش للإحسان فهنا يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى العبارة العبارة السلف في قولهم الصوت صوت القار والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى فالكلام كلام الله عز وجل المؤدى إلينا بصوت من نسمعه من المخلوقين إما النبي صلى الله عليه وسلم أو ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام أو ما نسمعه نحن من الأئمة والمقرئين فالصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ الحمد لله نظراً لارتباط الموضوع الكلام على كلام الله عز وجل وتحرير مذهب الأشاعر في هذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى نظراً لارتباط الموضوعاته بعضها ببعض فإننا نرجع الحديث عنه ليكون مكتملاً بإذن الله ونجيب على الأسئلة أو على ما نستطيع أن نجيب عليه منها منها أسئلة سابقة نبدأ بها يقول أحد الأخوان يقول ذكرت في قراءتك من الكتاب حينما ذكرنا من كتاب التجانية في الاسم الأعظم قولك أو قوله هو سيد الوجود بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فما رأيكم في هذه التسمية الرسول عليه الصلاة والسلام كما صح عنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام فهو سيد ولد آدم أما عبارة سيد الوجود هذه بما يظهر والله أعلم أنها لا تجوز لأن الوجود سيد الوجود يعني كل ما كان موجودا والله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود كما يسمونه وهو موجود عز وجل فهذا التعبير بهذا الإطلاق لا يجوز وإنما الصحيح هو ما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإطلاق الذي لا محذور فيه من بوجه وهو قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر ويكفي هذا فخراً ويعني بيانا لمنزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الفاظ المفتدعة فيجب الحذر منها ومنها هذا اللقاء وهو يحمل ليس ليست بصحيحة لأن الوجود المطلق فيه من الموجودات هو الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود عز وجل وهو داخل في هذا العمور وهذا لا يليق ولا يجوز ألبتة أخ يقول ما أصح كتاب في أسماء الله وصفاته وشرح شرح أسماء الله وهل اسم الرشيد اسم من أسماء الله تعالى وإذا كان نعم هل يجوز تسمي بعد الرشيد عبارة ما أصح كتاب في أسماء الله وصفاته هذه عبارة حيث يصعب للإجابة عليها لكن من أوائل من ألف في أسماء الله وصفاته وساق نصوص فيها كتاب أسماء والصفات للبيهقي وذكر فيها نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه من المعروف أن البيهقي مفوض في بعض الصفات ومؤول في بعضها الآخر رحمه الله تعالى أما بالنسبة لشرح الأسماء فأولا العلماء اختلفوا في تحديد الأسماء في تحديد أسماء الله عز وجل وما ورد ولعل ذكرت هذا فيما سبق ما ورد في بعض الأحاديث وما ينقل في بعض النشرات من تحديد لتسعة وتسعين اسم لله عز وجل هذا في الحقيقة هو اجتهاد من بعض العلماء وفيه حق وباطل وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصح حديث ورد في سرد الأسماء هو حديث الترمذي الذي ذكرت تسعة وتسعين أسماء ومع ذلك فالعلماء نصوا على عدم صحة هذا الحديث وفيه أربع علل مع أنه أصح الأحاديث الواردة في ذلك فيه أربع علا العلة الأولى الاضطراب في نقل هذه الأسماء التي رويت والعلة الثانية الاختلاف فالرواية الصحيحة في البخاري ذكرت إن لله تسعة وتسعين أسمًا مئة إلا واحدة منع صاحب دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر ولم يذكر هذه الأسماء فالذكر هذا دليل على اختلاف في الرواية فهو مردود أيضا من ناحية الأسناد هذا من ناحية المتن من ناحية في اسناده الوليد بن مسلم وهو مدلس وأشر وشر أنواع التدليس وهو تدليس التسويع والنقطة الرابعة وهي القاصمة اتفاق علماء الحديث على أن سرد الأسماء مدرج في الحديث وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو مدرج في الحديث من كلام الرواة وليس هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه فإنه لا يعتمد على هذا الحديث في تحديد الأسماء وإنما تبقى المسألة مسألة استنباط من النصوص وجمعها من كلام الله عز وجل من كتابه عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا جانب الجانب الثاني أن الذين اعتنوا بشرح الأسماء اعتنائهم بها من مجهي الوجه الأول أنهم اعتنوا بها أكثر ما بها من جانب اللغة كالزجاج والسجاج المتقدمين من العلماء الذين شرحوا أسماء الله في اسماء. الجانب الثاني أن الذين قاموا بشرحها هم على منهج المتكلمين من الأشاعر كالغزالي والقرطبي وابو بن العربي وغيرهم فهم نحوا فيها منها المتكلمين وإن كان بالقيم القيم رحمه الله تعالى كان يتمنى أن يؤلف كتابا يجمع فيه الأسماء الحسنى ويشرحها شرحا مستفيدا إلا أنه والله أعلم قد يعني قبض رحمه الله ولم يتحقق له ذلك تلك الرغبة وهنا الآن أحد الزملاء طلاب باحثين سجل في قسم العقيدة رسالة تعني بجمع أقوال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لأسماء الله الحسنى ولعلها إن شاء الله تفي بالغرض ثم من الكتب المؤلفة حديثا كتاب النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الحمود وهذا كتاب أحسبه من أحسن وأجمع الكتب التي جمعت الأسماء بأدلتها واعتنى في كل اسم ثبوته بالأدلة من القرآن والسنة ثم معناه اللغوي ثم المعنى اللائق بالله عز وجل لأنه ليس كل مجاز في اللغة يجوز في حق الله عز وجل ثم الآثار المترتبة على هذه التسمية وهو كتاب في مجلدين أحسبه والله وحسيبه من أحسن الكتب التي أُلفت في هذا الموضوع في كتاب الأسماء الحسنى أو اسماء الله وصفاته للشيخ عمر الأشقر وهو كتاب في قواعد جيدة وكذلك كتاب للغصن رسالة علمية من جامعة الإمام الشقة الثاني هل اسم الرشيد؟ اسم الأسماء الله تعالى وإذا كان نعم هل يجوز التسمي بعد الرشيد؟ إذا كان نعم فيجوز التسمي لكن الكلام هل هو اسم الأسماء الله؟ الظاهر والله عالم حسب علمي أنه ليس من أسماء الله الحسن أن الرشيد ليس من أسماء الله الحسن نعم أخذ نقول ما هو الجواب على استدالي من نفى وجود الاسم الأعظم بعدم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم به في المواقف الصعبة نقول عدم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم به لا يدل على عدم وجوده لا فقد يكون للنبي صلى الله عليه وسلم له من الحكمة وله من الرأي وله من الـ يعني الـ الـ الاجتهاد في عدم الدعاء بمثل هذا الاسم هذا من ناحية من ناحية الثانية أنه كما أسلفنا أيها ولا أحبة أنه لا يلزم كل الإنسان دعى بهذا الاسم أن يتحقق له ما طلب أبدا وإلا فإن هذا الوعد الوارد في هذا الحديث في هذه الأحاديث مع ما فيها من ضعف هو ثابت في النصوص الأخرى القطعية في القرآن وقال ربكم ادعوني استجب لكم وهل كل من دعا دعا الله سبحانه وتعالى يتحقق تتحقق له الرغبة التي دعا فيها أم لا حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا ولم تتحقق لهم الرغبة وقلنا إن الجواب إما أن يكون بإجابة الدعاء نفسه مباشرة وإما أن يستأثر الله سبحانه وتعالى به عنده ويثيبه عليه وإما أن يدفع به شر أعظم كما أرد معنا هذا في الحديث الذي مر معنا في, ما في الدرس الماضي أخ يقول جاء في الحديث الذي رواه أحمد في المسند ومسلم في صحيحه وهو أول صحير الجامع آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصلاة فهو يمشي مرة ويكب مرة وفي آخره فيقول إني لا استهزئ منك ولكني على ما أشاء قدير فكيف نوجه هذا الحديث بناء على ما ذكرهم في مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وجزاكم الله خيرا هذا يعني نذكر الإخوان بما تقدم في أن هذه العبارة إن الله على ما يشاء قدير هذه عبارة ترد كثيرا على السنة المعتزلة بناء على مذهبهم في القدر أما ما ورد في النص الصريح في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الإطلاق إن الله على كل شيء ولا يربط ذلك بمشيئته سبحانه وتعالى وهذا هو الذي دلت عليه النصوص المتضافرة من القرآن والسنة وهذا الحديث لا شك أنه مشكل في هذه المسألة ويحتاج أولا إلى التأكد من أن هذه اللفظة محفوظة لأن بعض الأحاديث ومر معنا نماذج فيها منها بعض الأحاديث وإن كانت الصحيحين بعض أنفاظها ليست محفوظة فيها كلام فإذا ثبتت هذه اللفظة فلها توجيه وتعلمون أي الأحبة أن من النصوص ما هو من المتشابه ومنها ما هو من المحكم والواجب علينا عند تشابه النصوص المتشابه أن نرده إلى المحكم وهذا هو المنح الشرعي في مثل هذا والله أعلم وإلا فهو مشكل وهو معروف الحديث في إشكاله على هذه المسألة. نعم إعادة أسماء الطوائف هذه تكررت أكثر من مرة. يقول أرجو التكرم بإعادة لوازم أسماء. هل يجوز الحلف بالقرآن كما جاز الاستعاذة به؟ نعم القرآن يجوز الحلف به أقسم بآيات الله القرآن إذا عنيت به كلام الله عز وجل أما إذا عنيت به هذا المصحف المكون من ورق وحبر وغلاف فهذا لا يجوز الحلف به لكن القرآن حين عند الإطلاق فإنما يعنى به كلام الله عز وجل وكلام الله صفته وهذا جائز القسم به فتقول أقسم بآية الله أقسم بالقرآن الكريم على أساس أنه كلام الله عز وجل بالنسبة للغض المعنى سيأتي لها تفصيل إن شاء الله <تصفيق> يقول أحد الإخوان أنه لما سئل عن الاسم الأعظم الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وجمعنا وياه في دار كرامته أجاب في نور على الدرب أن كل أسماء الله تعالى الحسنى هي اسمه الأعظم اسمه الأعظم هذا لا شك قول من أقوال العلماء ومر معنا توجيه هذا الكلام فهذا أيضا أنا سمعته أيضا في في في درس الشيخ في شرحه لقراءة قراء القراء عليه من من تفسير بن كثير نعم في سورة الفاتحة نعم هذا يعني والله علم بناء على عدم صحة الأحاديث عنده لكن إذا صحت فلا بد من توجيهها وذكرنا الجواب العلماء على من قال بأن الاسم الأعظم بمعنى العظيم وأنه لا يعني تفريق بينها ذكرنا جواب عليه فيما تقدم. يقول هل يجوز قول ورب المصحف ورب المصح إذا عني به كلام الله القرآن كلام الله فهذا لا يجوز وهذا على كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنه غير مقبول فلذلك لا يجوز أن نقول ورب المصحف أما إذا علينا به الغلاف والمداد والورق فهذا مخلوق لا شك في ذلك وعليه فإنه ينبغي التحرز من مثل هذه الألفاظ المؤهمة. يقول هل كل صفة يشتق منها اسم لله وما هو الضابط في ذلك؟ قلنا لا أن الصفات لا يشتق لله سبحانه وتعالى منها أسماء وإنما الأسماء هي التي يشتق لله سبحانه وتعالى منها صفات هل القياس الأول فيه شبه بمفهوم المخالفة؟ أنا ما ظهر لي يعني أي وجه بين القياس الأول ومفهوم المخالفة؟ <تصفيق> هل يجوز الحلف بقوله رب الآيات ورب المصحف يعني تقدم الجواب عليه معرفة بعض المراجع والكتب المساعدة في الأسماء والصفات لعلنا ذكرنا جزءا منها أذن سال الله العافية يعني يشير إلى بعض الأبيات <تصفيق> التي تدل على الحيرة صلى الله عليه يقول سائل يا رفيق الدرب يقول فيها أبيات تشم منها رائحة الإلحاد وتشبه أبيات إليا أبو ماضي الذي لا يدري لماذا خلق وإلى أين سيذهب بعد الموت ولا يدري من أين جاء نعم يقول بعض الناس وبعض العلماء بالأصح يسيروا على الطريق الصحيح وما يلبث إلا وقد ضل والعياذ بالله في أسماء الله تعالى وصفاته وقد يكون له علم بمثل بعض المفسرين الذين ظلوا في أسماء الله وصفاته فما السبب الذي أوردهم على هذا وجزاك الله خيرا أولا يعني ما يعرف أن أحدا كان على مذهب السلف ثم نكص على عنه ورجع عنه إلى مذهب المتكلمين هذا يعني على مدار التاريخ حسب علمي لا أذكر أن شخصا عمر قلبه وعرف مذهب السلف ثم نكص إلى مذهب المتكلمين وإنما العكس هو الصحيح وهو أن أكثر المتكلمين يرجعون في آخر حياتهم إلى مذهب السلف وهذا هو الوضع الطبيعي لا شك وأكثر من وقع في, في هذه الظلالات والزلات ليس كلهم يعني على هوى وعلى إرادة للظلال والعياذ بالله إنما هي شبه تنقح في أذهان بعض الناس والمتكلمين دور كبير. في إثارة هذه الشبه ومنها اللوازم التي ذكرناها قبل قليل هذه من أكبر الشبه التي أدت إلى وقوع كثير من الناس في تأويل الأسماء والصفات وأكثر أكثرهم قصده التنزيه وتعظيم الرب سبحانه وتعالى وليس قصدهم هو الرد أو الاعتراض على النصوص الواردة في الكتاب وسنه ولكنهم أخطأوا في معرفة هذا المسلك وظنوا أن التنزيها هو تأويل هذه الصفات لأنهم ظنوا أن كل لازم للصفة عند إضافتها المخلوق هو لازم للصفة عند إضافتها للخالق سبحانه وتعالى وهذه شبهة عظيمة أدت إلى انحراف كثير من الناس في هذا الباب نسل الله العافية والسلامة ومن الأمور المسلمة التي لا جدال فيها والتي يجب أن تكون نصب أعيننا دائما هو أنه كل يؤخذ من قوله ويغد. إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم فأبى الله أن, يكون, أن تكون العصمة إلا للرسول صلى الله عليه وسلم ولأنبيائه عز وجل أما ما عداهم فهم بشر يخطئون ويصيبون والله سبحانه وتعالى يجازي كلا بعمله وهو حسبنا ونعم الوكيل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته